ولا مؤمن الا خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبه ودمه يسلم وديه مسلمه الى اهله الا ان يصدقوا فالك رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميشاق فدية مسلمة فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فقيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ جَهَنَّمَ فَجَزَاءُ جَهَنَّمَ تبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا تبتغون عرض الحياة الدنيا فانزى الله مغالم كثيرا كذلك كن فتبينوا إن الله رسول